وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نُمِنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُ لَهُمْ أَمْنًا وَنَجْعَلُ لَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وأوحينا إلى أم موسى الأرض إليه فإذا خفت عليه فألقى في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين.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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن ذنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمْدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ أَمْدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَدَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ قَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ إِنِّي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 قال ذلك بيني وبينك أي من أجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيء بَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم يَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 اللّم ذبّر ولم يعقب يا موسى أقبِل ولا تخف فيك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك دناح.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 وأخيها رونه وأفصح مني لسانا فأرسله ما يردئي يصدقني فأرسله ما يردئي أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سلقانا فلا يصلون إليك ما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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرح فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرح اللعل الطلع إله إله مسا وإني لا من الكاذبين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 ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا مِّن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَمْرًا وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 وَإِذَا يُتَلَعَ عليهم قالوا آمَنَنَّ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَلَا إِكْ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتينَ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهمُ يُمْفِقُونَ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 وقالوا إن تبع الهود ما كنّا تخفّف من أرضنا، أَوَلَمْ نُمَكِّلَ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقَ مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادهم فيقول أين شركاأي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قانون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 واصبح الذين تمنوا ما كانوا بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لونا امما ان الله علينا لا بنا وَإِكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ثِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَّالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ دَأَبِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ منا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى ما عاد قل ربي أعلم ما جاء ابِ النُّهَى وَمَنْ هُوَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ الرَّبِّ فَلَا تَكُنْ مُظْهِرًا لِلْكَافِرِينَ